بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أجراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر سنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر سلام هي حد